ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان يدين فاجئوا بكتابكم ان كنتم صادقين وَجَعَلَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْجِنَّةِ سَدًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَن لَّمْحَدِرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّ وعليه بفاتين الا من هو صالح جحي لا لا نحمد المسبحون وان كانوا لا يقولون لو ان كانا بقوم من الاولين لكونا عباد الله المخلصين فكفروا به فسنعلم ولقد سبقت كلمتنا للبادل المرسلين إنهم لهم البنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف البصرون أَكْبَرُ دَارِ النِّسْكِ يَنُون فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَةِ فَسَعَ أَصْبَحَ مُنذَرِيم وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرَ فَشَفَّ فَيَبْصِرُ سبحان ربك رب العزة عما يخفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربا